بالنسبة لصحيح مسلم هنسنحض النسخة معينة من اي طبعة ستؤدي الغرض الشيخ مصطفى قال هجيب لكم و جبت؟ طيب هاد بكامل النسخة جبتها ها؟ خمسة وسبعين كتير شوية خليها خمسة يابت؟ في المسجد بان اقولت كده برضه برده برده ما تطلع بره غير رأيك يا جوز. مش فيه تعب طيب للعمل الاسلامي في فلوس للعمل الاسلامي هناك اخت تسأل عن الوصال في الصيام وانا قلت لها ان الرسول نهى عنه صلى الله عليه وسلم فيها تسأل عن اخر حد للوصال الذي لا يكون محرما لحد الصحور يعني ما يفطرش الواحد يفضل قعد لما يصحر بس ده بشرط ان يكون ده انفعله في, في عبادته يعني انما يواصلوا وبعدين يسيب العبادات يبقى استفادنا ايه بقى هل نشتري كتاب شرح الحمس المعام النوية نريد من يتابع النساء او على الاقل طريقة نتابع بها بعضنا بعضا اه حكاية النساء دي واخت بعتت النهاردة نبارح الحقيقة وقالت عايزين نحضر الدرس الدروس الخاصة برضو على على النت عايزين نشوف الحاجات دي تمشي ازاي الشيخ ابن العثيمين عنده تعبير بجائز غير مشروع وامثلة ختم التلاوة في الرقعة ختم التلاوة ختم القرآن كله يعني في الرقعة احنا قلنا مشروع يعني ايه مطلوب يعني يعني لم يطلب يعني الشرع ما طلبوش فيبقى ده غير واجب ولا مستحب غير واجب ولا مستحب اقسم المشروع الواجب والمستحب الجائز يدخل فيه كمان الايه ويدخل يعني هو كأنه عايز يعبر بان المشروع ما ورد اما فعلا او طلبا يعني اما ما لم يرد فيبقى جائز غير مشروع ويبقى مثلا القراءة من اواخر الصور مثلا جائز غير مشروع القراءة من اواسط الصور برضو جائز غير مشروع كده يعني ها ده اللي هو ايه بي بي بيقرأ قوله الله واحد قبل الله بيختم ازاي بيبدأ بيها مش بيختم بيها ده في اقرار فيه اقرار نعم المشروع هو المشروع الواجب والمستحب اه يعني أصل القراءة في الصلاة مستحبة إنما اختيار أواخر الصور دامهوش ممكن ما يبقاش مستحب يعني لا يزيد استحبابا يبقى أقل استحبابا بالمعنى دا يعني وإحنا قلنا الأمور كلها عتبارية مباحة الحقيقة يعني ان هي مع عدم التكرار تبقى مباح يعني بحيث ياخد ثواب اقل من يعني ياخد مثل ثواب القارئ بالاوائل اما او اقل شوي اقل سنة يعني الا اذا وجد غرب ثاني يخلي يقرأ من قصة الصور يعوض النقص ده اما لو استمر عليها فده يبقى خلاف الاولى يبقى الصواب اقل اكيد او يبقى مكروه وفي الحالة دي ممكن يضيع الصواب خالص نعم لو كنا لو كنا إن إن اه يعني طبعا سواء كل قلت يعني بالتعبير ده التعبير ده لان السواب ازجاد يعني خلاف الاولى لانه مفهوش الاتباع طبعا النبي فعل الاكمل صلى الله عليه وسلم كيف تطبق على النصارى في وقتنا الحاضر وهل عندما مش عارف ايه عما عرض مش عارف تفيضوا عيونهم مما عرفوا من الحق انهم اسلموا آه قالوا امان همال ما اسلموش دول الممدوحين اللي اسلموا انما اللي بقوا على كفرهم يبقى هنا خلاص بقى يا شيخ يحدث الان اشتباكات عنيفة بين الجيش والمسلمين من جهة والنصارى من جهة والاخوة يسألون ماذا يفعلون هل يناصرون الجيش والمسلمين ام يتوقفوا يعني مناصرة المسلمين ده طبعا مفهوش, يعني مفهوش فصار انصر اخاك ظالما او مظلوما فانما لو هو ظالم نرد عن الظلم لو هو مظلوم يبقى نرد عنه الظلم ونرد عنه الاذى ولكن لازم نعرف حقيقة الموضوع برضه. يعني حد عارف ايه الموضوع عشان نعرف لان ممكن يكون المسلمين دول هما اللي بيعتادوا مثلا احنا مش عارفين ايه اللي حصل فلو المسلمين هما اللي بدأوا بالاعتداء طب بدأتوا بالاعتداء ليه وهو ده ما يصلحش ممكن يكون عايزين هيجوا الدنيا في بعضها وخلاص يعني عملاء فلو كانوا المسلمون كان المسلمون سالمين من هذا يجب الرد عنهم ولكن لابد من الحكمة في الأمور لأن احنا مش مصلحة أبداً للمسلمين القيام الفتمة في هذا الوقت مش مصلحة المسلمين أن احنا نحرب النصارة دلوقتي حد يقول أن ده من مصلحة اللي يرى أن ده من مصلحة دلوقتي يعني مطلوبة خلاص نهيج الناس ونقوم عليهم إنما الظاهر والله أعلم أن دي مش مش مصلحة مقصودة الآن وإنه ما فيش فايدة منها دلوقتي فيش فايدة إن احنا نهيج على بعض دلوقتي فيبقى احنا ندفع عن المسلمين ونهد الجو لو لو الشعب أم على بعضه يبقى هو ده اللي عاوزينه الغرب وهم عايزين تواقف النوبة من جهة والسينا من جهة والنصارة من جهة وال على الحدود مع ليبيا دول اسمهم ال ها لا لا التنين اللي عملو لهم مؤتمر رخرين والبتاع الامازيج والمتاع يعني هم عايزين يقسموا مصر خمس حاجات فطبعا مش عارفين يهيجوها والجيش مش متجاوب معاهم و يعني ما ضربش في الناس والناس ضربت في بعض زي ليبيا فمش عاوزين احنا نستجيب لأي حاجة تحصل كده انهم هيجين الدنيا وخلاص زي الهب لازم نعرف ايه اللي بيتم فالمقاصد الشرعية في تقديري ان احنا ندفع عن المسلمين ونهدي الجو يعني نحقق دي ونحقق دي المسلمين محصورين في مكان وضعاف يبقى نروح ندفع عنهم ونصد عنهم ونقول للناس اهدو اذا كان المسلمين هم اللي هيجين وهم اللي هيضربوا الناس نقول لهم لا متضربوش المسارة دلوقتي ده مش وقته فيش مصلحة دلوقتي متوقعة من الهجوم على المسارة ولا ضربوه ما يجي سيدنا عيسى هيؤمنوا غزبا عنهم ما مين دول مرجئين مرجئين الى نزول سيدنا عيسى وطبعا فيه بعض المتفنجهين مش المتفقهين ولا حاجة يقول لك لا ده دول كفرة ده ده بيقول انه ربنا هو المسيح ويقوله سالس ثلاثة كأن ده ما كانش بيقولوه يعني زمان ولا حاجة مفيش كده ما وردش لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح. كفر الذين قالوا ان الله ساليسة لاسة كما طولهم رم بيقول ومن امسا بيقولوش والنبي قال يكسر الصليب يعني كان الصليب عندهم من يومها برضو مش كده كل حاجة موجودة فهو على حالهم ما يعني هم كانوا اغر كده وبعدين هتقول طيب دول مش نصارى دول ملحدين ابدا بتوع مصر متدينين بالنصرانية يعني يعني عقيدة على الاقل يعني في اوروبا ممكن تقول لا ده لهم مسلمين ولا نصارى ولا حاجة انهم بتوع مصر لا نصارى يعني بتوع مصر ما فيش كلام انهم نصارى نصارى يعني, نصارى يعني الارثوزوكس يعني من اشدهم يعني حاجات معينة اي وطبعا زعيم الارثوذكس في في العالم شنود هو زعيم الطائفه على مستوى العالم في كاثوليك في بروتستانت في الارثوذكس في ارمين يعني لهم له طوائف كثيره الشرقيين معظمهم أو كثير منهم ارثوذكس وهو رئيس الطائفه مصري شوفته بقى مصري وحلويته <تصفيق> متازعين طايفة ايه دا تابع يا شيخ دا تابعك طيب يبقى بالوقت المسألة دي انا بس مش عايزه. أهملها وقال انت قولوا هنعمل, هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل ايه اعرفتوا الاستراتيجية بتاعتنا في المسألة موضوع النصارى المسلمين <تصفيق> مستضعفين بيتضربوا نحوش عنهم الاول ونهدي نقول لا يا جماعة احنا بلد واحدة واحنا لازم دلوقتي ما نعملش فتنة وما نعمل انها نضر نفسنا نضر البلد ونخرب البلد مش هنقول لهم ان احنا على حق وانتوا على حق يعني ما يبقى عقلاء في الكلام واحد مسلم بيقول لواحد مصري مصراني عجبك كده المصرى هيجينوا عنهم مش المفروض يعني يبقى نصبر شوية لا, لا يعني الواحد ميبقى اخلاقه كويسة ويساعد الناس اللي حوله مش هيخش الجنة يعني تقول له ايه تقول له اه يخش الجنة لا مش لازم تقول له يخش الجنة ان كنت هتقول تقول لا دخول الجنة لا عشما نحنى يخش الجنة مش هيخش مثلا لو هتقول انما انت يعني مش لديش داعي بقى ان احنا نخش في القصة دي انما نقول له مش عايزين البلد تخرب ومن راعد نضحن في بعضها هنستفيد ايه لا احنا هنستفيد هم يستفيدوا يعني ما حدش متصور مثلا يعني هنموت النصارى ونحتل البلد ولا النصارى هنموت المسلمين ويحتلوا البلد كده يعني مش يحصل فائدة من ممكن مش يحصل حاجة أصلا مش ممكن بالتقديرات ان يحصل حاجة دلوقتي متوقعة ولا مقصودة برضا يعني الشرع ما أمرش بان احنا نمحق اهل الكتاب من البلاد لا ما أمرش بكده وبعدين مش متوقع حاجة مندي وبعدين البلد كده يبقى انتهت بقى ثاني يوم تلاقي ايه هيقول لك ايوه لا مسلمين ولا نصار خليكم بقى انتم ايه تريحوا هتبقى يهود اول ما البلد تطحن في بعضيها هتبقى يهود لا مسلمين ولا نصار هتلاقي اسرائيل دخلت على طول وهي بتغلي في نفسها ايجا تخش فلازم ايه نهدي الاجواء مفيش مصلحة دلوقتي لينا ولا ليهم طبعا لا لينا لي وبعدين البلد مش محتملة دلوقتي اجتماعيا ولا اقتصاديا مش محتملة اي فالاستقرار والهدوء افضل ومش عايزين نمشي في فيه مصار اللي عايزين يهيجوا البلد على بعضيها الغرب ممكن يقتل شوية مساره علشان يهيجي ما يقول يهود كانوا بيقتلوا يهود يعني يجي, يجي مثلا الناس دي حصلت يعني كتير محكية يجي مثلا وفد من وفد غربي او تاعي يجي يزور اسرائيل تقوم الحكومة مصدرة لايه الوفد بيهود برضو يعني ما تموت لها 20-30 يهودي من عندها تفرق حاجة يعني ومفجرين ويقول لك ده الايه الارهابيين الفلسطينيين عملوا كده يوم يهيجوا الناس على الفلسطينيين السياسة مفهاش يعني ما فيش دين مش بيروا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين النص الاولاني يحكي الواقع مظبوط ان ما فيش دين في السياسة الحالية يعني ايه ما عندهمش دين ولا يعتبروا الدين ولا يعتبر عنده يقتل او يزني او يسرق او يعني الامر دي كلها ما انما لا سياسة في الدين دي غلط طبع الدين في كل حاج لما يترك شيء ان الدين نظم كل حاج والاولانية مش حكمة ده كانت تحكي الواقع اه ما عندهمش دين ولا عندهم بتاع. طيب لو حصل اي حاجة يبقى احنا عندنا ايه بنتابع بعض محدش يتصرف في حاجة ويعق الدنيا ويروح يضرب ويعمل وبعدين يقول لحدش قال لي قدين قلنا قبل ما اي حاجة تحصلها ها تأخير القرارات هيفضل بس يقولك بقى ده تخازل واجب نوابتاع كلام بس يا شيء اه كلام بس يتبوي لا ما تلعوا في المظاهرات تلعوا لا تلعوا تلعوا بس تلعوا في المظاهرات بس إنما ما عملوش حاجات تانية فيش ضرب ولا تكسير ولا حاجة وحيتمع المظاهرات كالسلمية إيه؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا سلمية مش أخوكم في البشرية اسمه أوباما السلمية السلمية المية يعني مم نوين على ايه طبعا. الاهزيم, طبعا. الأهزيم. طبعا. ها؟ نجيب الاوتوبيس ونعمل ايه <تصفيق> ما اخدش في الناس نروحهم يعني طب ما تروحوش بقى أه؟ عادوا دعوه يوصله هنا وبس. والما بيتابعوش عاد ما يمشوش مع ذماد عينه عشان نعمل متابعة. نكد بنكد بقى ما نعملين. اللهم اقسم لنا من خشيت كما يحول بيننا وبين معاصيك. اقسم لنا من طاعتك ما تبلون به جنتك. اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.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 اللهم لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وامنع الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم, اللهم هيئ لهذه الامه امرا رشد يعز فيه اهل طاعتك ويزل فيه اهل قفرانك وامر فيه بالمعروف ونهى فيه عن المنكر انك على كل شيء قدير اللهم عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل ولك الحمد والمنة لا نخصي سماء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغرق أتوب إليك صلى الله عن نبينا محمد وعلى الله سنة جميل